أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الذي السماوات عبده الذي الفرقان للعالمين نديرا الذي والأرض ليكون ملك نزل على له و ل م يتخذ و ل د ا و ل م ي ك ن له ش ر ي ك في ا ل م ل ك و خ ل ق ك ل شيء ي فقدره ق د ر ت ا و ا ت خ ذ و ا م ن ه لفضيله <تصفيق> الدكتور ا ن م د راتب ا ل ن ا ب ل س ا جاءوا ظلما وزورا و قل ا و انزلوا أساطير أ ا ي ل ل و اكتتبها ت فهي الذي يعلم السر في السماوات و ا ل أ ر ض اسماء الله إ ي م ل ك ف ي ك و ن ى موسوعه النابلسي ل ل ي ر ا م ن ذ ل ك ا س ل ا م ي ه ا س م ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر و ي ج ع ل لك قصورا keذbubi keذbubi「なぜならば」 سمعوا ل ه ا ت و ي ض ا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منا ه مكانا ضيقا م ق ر ن ي ن دعوهنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا قل أذلك خير موسوعه النابلسي م ق للعلوم الاسلاميه ه م ا ش ا 「私の思い出を忘れずに」 ك م ا كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن ما ا ع ت ه م واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون ف م ا ت س ت ط ي ع و ن ص ر ف ا ل ا ن ص ر ا ومن ي ظ ل م منكم نذقه ع ذ ا ا ب كبيرا و م ا أ ر س ل ن ا ق ب ل ك أن ا ل م ر س ل ي ن إ ل ا إ ن ه م ل ا أ ك ل و ن ا ل ط ع ا م إلا إنهم في ا ل أ س و ا ق و ج ع ل ن ا ب ع ل س ي ل ل ع ر و ن و ك ا ن ربك بصيرا ا و ق ل ا ل ذ ي ن ل ا يرجون م ي ه لقد ا س ت ك ب ر و ا في ف أ ن س ه م و ع ت ه ا ل ن ا ب ي ر س ي للعلوم الاسلاميه ل ل م ج ر ا ء الله الحسنى ج و ر موسوعه النابلسي و ر ل ل ع ي و م ت ا ل ا س ل ا م السماء 「もしもしもし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 لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إذ ج ا ن ي وكان الشيطان للانسان خذولا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويله ليتني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 موسوعه ك ا ن النابلسي ق د ت ي للعلوم ب الاسلاميه ن اسماء الله الحسنى وقوم نوح لم م ا كذب و س و ا ه م و ج ع ل ن ا ب ل ل ن ا س آ ي ة وأعتدنا للعلوم ظ ا ل م ي ن ذ ا ا ب أ الاسلاميه اسماء ب الله ا ل أ م ث ا ل وكلا تبرنا تتبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك إن يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون, وسوف يعلمون حين يرون العذاب 「私 ل ちは私たちの思いを語り合うことに気づいたことに気づいたことに気づいた ي とに気づいたことに気づい أن とに気づいたことに気づいたことに気 ل いたことに気づいたことに気づいたことに気づいたことに気づいたことに كيف م د الظل و ل و شاء ل ج ع ل ه س ا ك ن ا ثم ج ع ل ن ا ا ل ش م س ع ل ي للعلوم ا ه إ ل ي ن ا قبضا ي س ي ر ا ا وهو ل ذ ي جعل لكم ا ل ل ي ل ل ب ا س ه و اسماء الله ذ ي أ ر س الرياح بشرا ر بين يدي ح م ت و أ ن ز ل ا من ا ل س م ا ء م و س ق ع ه م م ا خ ل ق ن ا أنعاما و ن ا س ي ا كثيرا و ل ق د صرفناه بينهم ل ي ذ ك ر و فأبى أكثر ا ل ن ا س إ ل ا ك ف و ر ا ولو ش ا ن ا ل ب ع ث ن الحسنى في ك فلا ت ط ع ا ل ك ا ف ر ي ن و ج ا د ب ل س ي وهو ا ل ذ ي م ر ج الاسلاميه ب ح ر ي ن ه ذ وَجَعْلَ ب ي ن ه موسوعه ا بَرْزَخًا ح ح ج ر م ر ا و النابلسي ذ ي خَلَقَ م ل م ا ء للعلوم ه نَسَبًا ص ه ر الاسلاميه ك ع ب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 ن س ج د ل م ا ت أ م ر ن ا و ز ا د ه م ن ف و ر ا تبارك الذي إ و, و, و ا, ا ل ذ ي ن إذا ف ق و لم يسرفوا ولم ي ق ت ر و وكان بين ذلك قواما و ا ل ذ ي ن لا يدعون م الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ل ف ض ف ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي ف أ و ل الله ئ ك يبدن س ي ئ ا حسنات ت ه م و ك ا ا ن ل ل ه ر ر ف و ا و م ن ت ا ب و ع م ل صالحا فإنه ي ت و ب إ ل ى ا ل ل ه م ت ا ل ا و ا ل ذ ي ن ل ا م ي ه بآيات ر موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ن ا من س ل ا م و ج ي ا م و س و ي ه ا تحية و س ل ا ن ا خ ا ل د ي فيها ن ح س ن ة م س ت ق ر ل و م ق الاسلاميه ر ب